هرلا أول كتابك هو هتائره عميل قلنا به أو دراسي كلامه، دراسي كلامه، دراسي كلامه دراسي كلام وكلمه شون كلام شيء وتعريف شيء وأنواع شيء كبرتيب لا اسم وفعل وحرف جاء لمعنى وعلى ما هذي الشيء لو أنا تشيبون وأنجباتي إعراب ماكيد تعريف إعراب ماكيد أنواع إعراب علامات إعراب فأنا مان هموي باسكت مواضيع كان مان باسكت أجاباسي فعل مانكت فعل لبروح حروف همويتيه مبنية باسي أفعاليش مانكت دويه يتمنى بيه بسيه بشوا فعلي ماضي فعلي مضارع فعلي أمر فعلي ماضي فعلي أمر مبنين إجدلاسي كلا عبرا إعراب داناكين للاي بصري كان طبعا أمر فعلي مضارعيش بس ما كنت و hence الجارج مبنية انجاهات نعاصب فعل مضارع ماخذ والجوازم فعل مضارع مش ماخذ بما يثر همو شيء جمئناسين همو شيء زين اسمه زين فعل زين حرف زين مبنية زين معربة زين ناصب شيء زين جازم شيء لا اول لها مكتبة كان زور بكتبة هناك همكتبة زور بكتبة كان لا اول لوقتها أقعد على باب باز وشده بیانا سنه. باید علین ایشی نحوه چیه دوسته. دلایسی کوتاهی و شکان و علامات اعراب و چی آنها. دوام ایشی نحو آمی استس بیا لنا و رستده شوند کی چیه؟ مبتداء فاعل مفعول بهیا مفعول مطلقه حال تمیزه ضرفة چیه؟ كيف تتوى أزاني دي سببون من أقر مفتدأبو مرفوع أزاني علامي رفعي اسم مفرد بوشي مثل نابوشي جمع بوشي تجاهده كيف ترنقرين بو أنواعي عراب و علاماتي عراب وعلى ماتي عرابي كيف تتوى أزاني بالله ما يرسى الشويني لجملاات الشويني لجملاات هي جملينا بيتا جملة إلا أبي مسند ومسند إليه تيابيت مسند ومسند إليه يعني أبي اسمي ت جملة وبي اسم نائب، حزر فعل بدم بدأ ميكو وبدأ جملة ناقص، وحزر حرف بيكو بدأ ميكو وبدأ جملة ناقص، بلى مجملة يج اسم يجابو لجل اسمك كدا فعلك هاد بس، هجر اسمك كشات بشرتر، بوبدو اسم، جاري وهاي حرف كشتي يا زيدو، لبرو اسمك هي وحرف كشات، حرف هجر لأصلا لا شيء فعله إذا نشتوى كشي أدعو زين. كابو الرستة وبي اسم نابت. اسم مصند إليه. اسم مصند إليه. شيء مصند إليه. تماشا اسمه أما. أما. أما. حالد لا إماه. أما حالد لا إماه. كم مصندا؟ أما كم حالد راعوا؟ أوي شتي بولا حالد ريه هو مصند إليه. تمشى العلم نافع. حيث يمكنك ان تكون لدينا نفسك ان تكون لدينا نفسك ان تكون لدينا نفسك ان تكون لدينا نفسك خبر تكون لدينا نفسك ان تكون لدينا نفسك ان تكون لدينا نفسك ان تكون ويا الجهلوا قبيحون مضر خبر ذا البالحاش تيجي بديه أوش تيجي كخبر لسردراوة قصي لسركلاوة أو مسند إليه. بقوله منا زيد خبر ذا البالح بديه بلى حسته قام زيد علي مزيد مات زيد مسند ومسند اليه كاميا مسنده فعلك كفضل راوية لا شيء فعله فهذا جملة اگر بفعل فاعل بيا بمتداول خبر به. هر مصند مصند إليه ديت. بضم هر أبي اسمك هبي درباريق سبكي. رستنا به الرست إلا أبي اسمك هبي درباريق سبكي. اگر فعل بياش كاتوب أبي تفعل فاعل. بس بونمونا. يعلم يعلم زيد زيد يعلم. فرقنشيا. مصند مصند إليه نيانا. بالله لا هر دبارك زيد هر مسل اليه زيد يعلم ليره ذا مبتدا وخبر زيد نور يشكو تو عليه مبتدا يعلم جملة فعلية مسندة فالراوي شي. لا شيء لا زيد اغاوت يعلم زيد فعل فاعله او فعل مضارعه او فاعله والله هر مسند مسل اليه لا هر جملة كي هنا زيد قصيد الكلاوي زيد شتيك معنويان معنوي دراواتا قليل كابو ليره سكينه جملا و اواني كلا نو جملا هني يشتري اركنن هن الجملا نكري مبتدا مبتدا هابو خبر هبو مبتدأ نبي خبر هابو متدا نبي جملا نكري فعل هابي فعل نبي فعل هابي فعل نبي ايلا هندك حلا تابتي هي فعل كناكوز بيه او كذا لجاتي فعلك اسمو خبر ديت يعني شتيك لو بابتانا والله ما بيه مسند ومسند إليه كامل بيت بي أفرمي باب ومرفوعات الاسماء وعوش بزانن لي ربادوات ها بكتابك كتايد ام كتابك بيت تسيب الشواء مرفوعات الاسماء منصوبات الاسماء مخفوضات يعني مجررات الاسماء يعني هل لا يستيشو بزانن او اسماني مرفوع نم كتبه باسيانكات حوتن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 بريتيب لا تعريف كلام وأنواع كلام ينكلمة كاسم فعل حرف وعلاماتي وعلىماتي وتعريف إعراب أنواع إعراب علامات إعراب أو على ما خنت فعل بيت سيب الشواء ماضي مضارع أمر وحكمي أو, أو فعلان نشيب مبني إلا مضارعنا فيه معربه أنا نواصي فعل مضارع شيا، وجوازم فعل مضارع شيا، وهروها ليرة بدوام كتير بيتسبب الشواع حود مرفوع، بانزا منصوب زي مجرى، فكتير بكير، وأبواب الرئيسين نحو بديتي لمانة، ما أبواب الرئيسين، سكتير بكانتر، هالكتير إخواني شن بابي كتير لويدهن ليرني، قولوا بابي تنازع، بابي اشتغال. يعني هند دي جار بابي وقف أكري لا إملاج بخيرني أكري لا زور زيادات ذلك هي أكري لعلم علم صرف أيخواني لا علم إملاء أيخواني بوي أمانا أبوابي سالشين نابي كتبي نحو أمانيت يا نابي أمانا سالكي ديت المرفوعات المرفوعات سبعة حوض مرفوع مانهي وهي الفاعل وهي الفاعل فاعل لك كلا مرفوعات والمفعول الذي لم يسمى فاعله يعني نائب فاعل بنسال نائب فاعل بوشي بي الله مفعول الذي لم يسمى فاعله لا بد ولا اصل مفعول بهي بونونو ضرب خالد زيدا ضرب خالد زيدا اقر فاعل كلابي ضرب زيد زید لید رعو که لید خالد هنده جر کبر باور که زیدی آله او که لکر می لکرکم می داده. اگه خالد شر دوست بی. آله لید رعو طوری با سیدون. لبر علم بی انواع وسائل ل علمی لبر آو فاعل که حد لبر مصالح یا لبر دفع مفاسد. يا لبر ضرورة باشا ضرب زيد لأصلا زيد كي بوه؟ زيدن بواه المفعول الذي لم يسمى فاعله بواهي بنائب فاعل او تريد المفعول الذي لم يسمى يعني لم يذكر لم يسمى لم يذكر او مفعوليك وفاعلك ذكر نكريد او اتشياء و نائب فاعل أي بوش فيو يأخذ أحكام الفاعل بنائب فاعل أو نائب فاعل يأخذ أحكامه من زيد بفاعل أيش ذين فاعل. فاعل مرفوع هم حكميه فاعل نائب فاعل جيبه من الأحكام والمبتدع وخبره مبتدا خبر مبتداش كانت يلا للمبتدا وخبره نيدوا المبتدا والخبر نعم مبتدا وخبر مبتدا بالامسه خبر و خبري كانش معناها وخبري انش معناها او انا شتيت نعم مبتدا العلم نافع اس نافع خبر مبتدا يا خبر كان, كان قال يعني والمبتدى وخبره واسم كان وأخواتها اسم كان كان العلم نافعا كان الجو باردا كان الجو باردا اسم كان وأخواتي كان كانوا دوانزك اشتيرهاي لجالية دوانزك اشتيرهاي لجالية اخوات بو أخوات بوبيطرى أخوات لبرو أخت نظير نظيري أخت جدي يعني النظائر كانوا هاد شو وقت كانوا إيش كا كانو أو أخواته لكردي علشان كانوا خشكا كانوا خشكا كاني ترجمة كحرفية نبي ك كانوا هالشيء وكاني هاد ترجمة بكتير نك كانوا خشكا كاني كانوا هالشيء وكاني هالشيء وكاني لإيش لكاردا أو تكاريكا اسم مرفوع وخبر منصوبك هكذا هاتشيك وابو أو اخواتي كان واسم كان واخواتها كابو فاعل ميك مفعول الذي لم يسمى فاعله أو دو والمبتدأ أو السي واسم كان واخواتها أو شوار وخبر إن واخواتها أو بينج والتابع للمرفوع هاد شيكيش تابع بيت همشش ايام تقسيمة التواه ها خبر مبتدا خبري مبتدأ احسنت بويا متيوال مبتدا وخبره ابو فاعليك نفعل دو مبتدا س خبر مبتدا شوار اسمي كان واخواتي كان ما بينش خبر ان إن العلم نافع بعكس كان وإشكا كان العلم نافعا إن العلم نافع بعكس كان وإشكا خبري كانوا أخواتي إن خبري إنو أخواتي إن أمانا شش، والتابع للمرفوع توابعيش شانتابعيك من أيا أم حوت بونمنا جاء زيد العاقل جاء زيد فاعلا زيد فاعلا العاقل صفه نعتي في بويا جاء زيد وخالد عطفة يعني عطفش ايش يعني معطوف حكم شيء معطوف عليه ايوه اگر مرفوع بو امشيا مرفوع كابو هر شيء تابع به تابع شيء مثل شوال بالشوا يا صفه يعني مدرسه الكوفه يا نعطف توكيد بون جاء زيد نفسه زي كزايد مرفوعه نفسه مرفوعه في بدل بدل هذا شيء بدل بيه بون جاء زيد اخوك جاء اخوك زيدون بدل يويا عندك شغل من عطفي بيانا كابو بدل بيان توكيد بيان عطف بيان نعد بي هر چيك بي لوانا بيوت تتابع او شوارا هر چواري بيوت تتابع كابو تابعي مرفوع ايش مرفوع شال مرفوع ما نهي حوت فاعل مبتدأ خبري مبتدأ امسي ونأ نائب فاعل. فاعل واسمي كان وأخواتي كان خبري إن وتاب باب الفاعل دين نصرف فاعل كي يكون مرفوعات هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله المذكور فعله أبنس أو شبهه أبيبو زيادك أبيبو زيادك. فاعل أو اسمي. كابو أبي, أبي بيت أبي المذكور قبله فعله أو في اسم مرفوعي فعلكي لبيش خيوة فعل كيل لبيش خيوة بوتمن أو شبهه جاري وهي فعل نية شبه الفعل شبه الفعل شيا شبه الفعل, الفعل جاري وهي اسمي فاعلة اسم فاعلة كد هيا ونمنا الزيدان أقام يقابل أَقَامَ الزيدان أَقَامَ الزيدان توني عرابي قام فعل زيدان فعل اقائم الزيدان الا اذا اقائم لدوي او اعرابي الزيدان سد مسد سد الخبر ودوها يا إخواني إن شاء الله لكتابة كانت لها بلان أما اسم اسم اسمي فاعليش يعمل عمل فعله كابو مرجني فاعلتا ها مرفوع بفعل جاري واهية باسمي كفاعل ب باسمي فاعل إش مرفوع به جاري واهية بصفة مشبهش مرفوع بيت بوي اوهر معلوميك ان شاء الله كاتك هات نسر او باسانة بيت نعلم او ما بس ابو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله طالما ما بيه فعلكي لا بيش هو بروا اقر فعلكي لدواي ابو او كاتا مثل خبر وكو يعلم زيد زيد يعلم خستا بيش بيت فعله فعل كوتا كوتاي كوتا دواي اسمك بيت مثل خبر فعل فاعل بليبير شوبي هندجار لبيرش وناروا لبيرش وناروا وإذا السماء انشقت السماء انشقت علمات هند خلافك يعني ألين السماء فاعل مرفوع لفعل محدود يفسره ما بعده وجوابلي وإذا السماء انشقت انشقت نكهرجي بيني يعني أم إنشقةك كوتوات دعاي سما لرؤية معنوية ورؤية معنوية ورؤية معنوية لديك أغدير أنك لديك أغدير أن السماع مبتدى وإنشقة تخبره بتواه قوي واهات والقرآن ماذا هي أصل أولا أصل أصل, أصل أويا. فاعل مذكور محذوف نبي أجر فعلش نبو اسم فاعلش بو او هذا ما وهو على قسمين فاعل بشري ظاهر ومضمر يعني ظاهر ومضمر يعني ضمير فالظاهر بس الظاهر شيء واحد اويه اسمي بخوي مستقل به مستقل سقام زيدن زيد بخوي استقل بنفسي كلمه كوشني خوي هي وهش نشر روايه والنعم بس رواه بهشيء نا ضميري مستترا لا متصله لا محذوف انا كياني خوي هي وبوني خوي هي دركوتوا هيك شيء كنيه ليداينا هيك في شيء بيجنيه ساقام كشله كرو زيد زيد او هذا اسمك أو ظاهر هو خوي الرسم كده وقطرا اسمك ظاهره قام زيد ويقوم زيد وقام الزيداني ويقوم الزيداني وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام, وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هندن وتقوم هندن وقامت الهندان وتقوم الهنداني وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك هم ابن مناريب هنا إيش بيتي ابن مناريب هنا بوأوي بلد تماشى قامك جارك بمعضي قام زيد جارك ومضارع يقوم مزيد هو أقر مفرد به أقر مفرد به ها مذكريش تماشى لكو أفاعل لكو فاعل اسمي شيء ظاهره سيستفع لك بك فعل مضارع وفعل ماضي وفعل أمر ماضي مضارع أمر لفعل أمراء اكر اسمك دركبي من الالم قم فعل قمت بو يكون فعل ماضي مضارعي هنا أمرنا هنا هنا هنا هنا هنا ما هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا ماضي مضارع اما جاري أمر مان لكول بيه و. تونك هيج كاتيك اسم فاعلي فعلي أمر اسمي ظاهر نية فاعلي اسم فعلي أمر اسمي ظاهر نية هارضامير فعلي جدي برشا يان ماضية يان مضارعة يان أمر دين انجا فعلي مضارع ماضي مضارع مابويني وتي قام زيد ماضي هنا ومضارعشي هنا قام بمذكرش. طبعا طبعاً أبيع ايسا راكاوي جيبكين أبيع راكاوي مذكرو مؤنتش بكين وبي راكاوي مفرد ومثنو جمعيش بكين جاري واي عليه قام الزيدون قام الزيدان قام الزيدون أما جاري ومفرد ومثنو وجمع قامت هندون قامنا ما بو قامت قامت أن قامت هنداني سيك تعك لبروي مؤنثا هندان بزنما متقامتا تاء هنداني لمفرد مثنى جمع اجر فعل بيش اسمك ككتبه واتفعل فاعلبه ألف تثنية وواي جمعي بثنان نال قالوا العلماء اكثر فعل فاعل ضمير جمع كناني بس اكدته مبتدا خبر العلماء قالوا فعلك كوتدوا الفاء تثنيكا الهنداني يا هنداني قالتا قالتا فعلك كوتدوا همتاك يعني تو كلفيش شابو هم الفاء تثنيش كابو ليره وبزنين فعل فاعل ببي مذكر مؤنث تايج جايكاتو تايج جايكاتو بو مؤنث بس بو مفرد بو مثنى بو جمع فعلكا زميلي تثنيو جم بي ونها قام زيد قام زيدان قام قام الزيدون الزيدون اه سيكا. قام قام زيد قاموا تمام شيء من أنك قام زيد يقوم زيد بمضارعه قام الزيدان يسيك قام ما الفاء تثنيه يهونيه قام الزيدان ويقوم الزيدان بمضارعه وقام الزيدون سلكي قام ما هل بمفردي ولم زيدون جمع ويقوم الزيدون بمضارعه وقام الرجال اج جمعك جمع تكسير ب يا جمع مذكر سالم ب هل اليك قام هل اليك قام نال يقام وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند بالام تاء التانيث يعني مؤنث وقامت هند وتقوم هند ومضارعه كيتي لأن أجر هندد هنا نالي يقوم هندن شنك هند مؤنثي كي حقيقية ستواني بل يقول حمزة باتا اي طلع الشمس طلعت الشمس هذيك كتواني شنك الشمس مؤ... مؤنثة والشمس و دوحاها, دوحاها. دوحا. مؤنثة بس شم مؤنثيكا حقيقين ذات فرج بيت نعم مؤنثي مجازيه في اللغة في اللغه اتواني بطلع الشمس فانضيت طلاعه الشمس بس هند نا قامت تقوم تعقب الهند وقامت الهندان الهندان هسك قامت الهندان تعقد هنا وبلان ندت وقامتا وتقوم الهندان وقامت الهندات سيك قد جمع مؤنث سالم اجبت مؤنث سالم اجبت هل علي قامت بل امرئ مؤنثه قامت وتقوم الهندات اجر هنود يعني جمع مؤنث سالم نين ومؤنث جمع تكسير يعني هنود جمع تكسيره وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك قام أخوك ويقوم أخوك حمي اسم ظاهرة ما دام مضمر يتانيه شم مفرد بيه شم مثنى بيه ش ش جمع بيه تكسير مؤنث سالم, مذكري سالم. اسمي اسمي مذكر سالم اسم مفرد يعني هر شش بشك مفرد مثنى جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم وجمع تكسير واسمي مف... واسمي وأسمه تشيش بأسماء خمسة شبه ظاهرة لا مفردة كي علي قامة بو تاني ثكي علي قامة بو مضارعك كي علي يقوم بو مؤنثك بو مذكرك كي يقوم بو مؤنثك كي تقوم جمعي, جمعي بيونال كيني فعل كي اقر بيش كتبه لا فعلة. كيني وقام غلامي تاند قام غلامي شهر فعليك مرفوع وقام غلامي وما أشبه ذلك يقوم غلامي فعل مرفوع لامة رفعي ضم المقدرة على ما قبل الياء معنى من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهر دمونيك بوشوا لما نبيت والمضمر إثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتنا وضربت وضربت وضربا, وضربا وضربوا, وضربوا وضربنا مذماریش، مذماریش دو انزه، فای مذمارچه نه، ها؟ سیانزا، چوارده، مذمار به چند بیه چوارده که زنی به چوارده بیت، بس من کد، مذمار، وامیر، النيوانشن كساكر كي كي متكلم مخاطب غائب يسمون توق ساكن منك اقساكم يا كوملك اقساكين يا بناو حموا يا بناو حموا معناها اي واش كايليجر تو يكشي كايليجر 1000 كايليجر مخاطب واش كايليني يا قسيد البراكري غايبه باشا لازماني على بيه بو متكلم تنظمي لان لا دو متكلم وحده والجماعه معه غيره يعني انا نحن انا نحن بو مخاطب واتمن مراعاتي كي مراعاتي مفرد مثنى وجمعه مسير مخاطب يا يامثنى يا مثنى يا جمع انجا امسيانا يا مذكر ويا مؤنث بالي قداني دو اكا شش منيا كابو مخاطبين شنيكن شش اي غايب شنيكا شش شش. اميش سته اميش دو بمتكلم چوارده وماير شنيكن اثنين بيدو عيني زنه فبي تقسيم كلاوا كلاوه ببي متكلم ومخاطب غائب طمعشين مونكاني كان يكا. ضربتو ضربنا بوكيما متكلم لا سيد بنسا متكلم انجى ضربتَ ضربتَ يعني أنتَ طربتِ يعني أنتِ ضربتُما بوم ذكر أي بوم وأنثى خودوم وأنثى شو يا بلام لبروي فرقينية بدو كربلي ضربتُماو بدو كربلي ضربت يعني يقدعنا ما باش وضربتم بـ شيء ضربتم وضربتنا امانه حميه طائره مخاطب باشا ضربتو، وضرب وضربنا اما هو متكلم بالام ضربت ضربتي، وضربتما وضربتم وضربتن چندانيه فينچ ما هي الشجنية؟ ضربتما <تصفيق> مطمئن، ضربتما أبدا دو دو بوايا كون كبو دوكر بلاي ضربتما ومخاطب دوك بلاي ضربتما هاريككا اي تلخوناك ضربتما ضربتما للصورة دا هاريككا يعني إلا ضربتما بنسى للمذكر والمؤنث بدونير بدومي أحسن ولكن هذا غائب هو يعني هو وضربت يعني هي هو هو هو هو هو هو هو بلام بيهنيه نيهنيه وجي بو شجونيرو مين ها بلام فاعله فايضا ضربا يبلي لدينا فعلي لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا هنا لدينا لدينا المؤلف لدينا لأن لدينا حذف المؤلف لدينا لأن نك لأن الألف لأن الفاعل فيها الألف كما أنها هي الفاعل في ضربه شون لا ضربا ألف فاعلة لا ضربتاش ألف فاعلة وضربو وضربنا ضربو وجمعكان غائبكان كواقسان دربارا أكين ضربو واوكا ضرب ليش نونيشي نوني, نوني نسوة وضربنا كابوتا ضمير ما نهاية شوار ذا دوانيان لبل أو إليقة دوانزة دواء نظمن هيا إيش الظربتو أجد إعرابي كين ؟ ظربتو فعل ماضي مبني على السكون بو بو فعل ماضي خم مبني لث الفتح فعل ماضي مبني لث الفتح لا يكون فاء إلا يبصرة فعل ماضي مبني لث الفتح لا يبصرة لا يبصرة يبصر. يبصر. مبني لث شيء لث شيء أحسن شيوش <سؤال> ضم سكون فتح لي اهلي بصره امات مقدرني بلي علي مبني على السكون مبني على السكون مبني على الفتحني بوي اسد ضربتو ضربتو اسدتا اكاشي اسمي ظاهره بو اسمي ظاهرني اقا ضربي لكي تو عربانكي لك أي وق وشيء يستقل بنفسها لا تستقل بنفسها ناوي استي تاع كرو ناجي بويا بيوتريا ضمير بيوتريا ضمير بيناوت اسم ظاهر شو اسمي كي مستقلني وقوز زي بشر ضربنا ضربنا هرواي عرابك هرواي نا ضميره الساله ضربته ضمير مبني ضربته ضمير مبني على الضم في محل رفع مبني في محل رفع فاعل ضربنا ده يواظف فعلك مبني على السكون ضمير متصل ضمير متصل متصلة يعني يعني متصلنيه متصل هل ضميرك متصل بو بيخيط فيها شو وناوسته أنا انا مسلم او سيبي هاي شوى بهاي شوى سيبي هاي شوى سيبي هاي شوى سيبي هاي شوى سيبي هاي شوى سيبي هاي شوى متصل الضمير ضمير يقول لفظ ذا نبو أو مستترة مستتر شاراوة ولا ناو سبوانمونة زايد يعلم زيد مبتدع يعلم فعل مضارع مرفوع علامة رفعي ضم يفاعله هو والفاعل فعلك ضمير مستتر تقديره هو بوكي قرأتو زيد بوش أتمن مستتر لا يلفظ به أو مستتر هر شي يقول لفظ نوتر أو مستثرة بس ضربنا مستثرني لأنه لا فضوة لا ضمير متصل مبني على السكونة ضربنا مبني على السكون فيما حضرة فعل أي ضربت عرابك ضربت مصر بربي. مصر بربي. مصر بربي. مصر بربي. ضربت ضربت فعل ماضي مبني على, مبني على, ضربتة. ضربتة, ماضي مبني على ضربته بوش فتح ضربتة. بو بو اتصال مرفوع نية. الاتصال ضمير الاتصال. متصل مبني على شيء الفتح ضربت. مبني على الفتح في محل رفع فاعل ضربتي ضربت اعرابك مبني على بتاء الفاعل متصل مبني على مبني على الشيء ضربتي ضربتي بيلا تشيك لتو مبني على الكسر تخيل بلا تشاوة تشيني سلابوا بللي مبني على أولا مبني على الكسر فيما حضر فع فاعل فاعل أحسنت ضربت ما فعل ما الذي مبني على السكون باتصالي بتاع الفاعل بما كل شي ضربت ما شي مثناية مشكلة نية ها ضربتما هو تثنيه بس باشا توا ضربتما في محل رفع فاعل, فاعل. ضربتم أصلاً كاريتنا ببكام أو ميما نام ماكا أو كؤوتي ماكا ليبكانا هل لا يبن لاتصالي بتاء الفعل ضربتم ما بو ضربتم بو هل شيك بو هل بللي لتاء الفاعل أتواني بللي ضربتم فعل ماضي مبني مبني على السكون اتصالي بتاء الفاعل والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل وميم علامة الجمع بس <تصفيق> <لس> تاءك <التاكا. تصفيق> بس ميمك علامة جمع أليفك علامة تثنيه ضربتن تاءك شوية باش الضرب بو يعرابك <تصفيق> زين بيونية مستثيرة. ما دام شيء بو مستثيرة. لا بد شيء مستثيرة. آه هب بزماننا وترت. هرفعل فاعل كي ينهر شيء كتاب مرفوع ب. بل لفظنا وتراء أو بودر مستثير. ضميري شو تمانة بيتا. دوب الشوا. فانيش تكين تعو تقومان فعل ماضي. اغر بونونه اتد يقوم يقوم يقوم او كتا ياكاء مذكره اقوت تقوم تاء ك حرف كان نشانه يقوماني او كتا اي تفعل خمسه افعال خمسه أو كاتب حروف مضارعة بح حروف مضارعة ناس <تصفيق> ترى. وصل فتح جزوليه مطلبه كلسه حصري بمائر نبي جوكا سمقرزيبه ايوه تقسيمه فتح حصري بمائره متاعه اما نبي دي على سابوره هيك ادعيه مصر هم؟ بايبه بالله با درسيكي واشتكترش بخانين باب المفعولي الذي لم يسمى فاعله يعني نائب فاعل وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله يعني اسمك مرفوع لأساس ذا مرفوع نية كيف يبيك نائب فاعل منصوب بوا بلام يستعيكين مرفوع وفاعلكيش حذفكين فان كان الفعل وكوت منصوب بزيدا ضرب خالد زيدا باشا بس خالد لا با هاتوا بضرب زيد كو معناها قوري يا مالين ما بلين زيد ليك دراوا علي ضرب زيد حكم فاعلك كخالد مرفوعا الى مشب نائب فاعلك كزيدك لين ضرب زيد وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله جاء فإن كان الفعل ماضياً أجر فعلك ماضي بوكضارب خالد زيداً وكنا من ما هناء بيكا فعل ماضي ب أولك بكلا شيء أجر ثلاثي ب أولك بكلا ضمة من الثلاثين نبو استخرج هل أبتاجي استخرج استخرج, أستخرج بك ضمة فإن كان الفعل ماضياً ضم أوله وكسر ما قبل الاخر ما قبل اخره يعني قبل حرف ما قبل الآخر كسر بكء بث مبني للمجهول وان كان مضارعا باجل مضارع بفعلك بنمنا ينصروا ينصر خالد زيدا فعلها مفعول به زيدنا برام خالد لابا ينصروا سيكا ينصرون زيد زيد سر اخريت زيد سر اخريت شو سريخ استوى خالد كمحذوفه بوي اجرف فعلك ماضي بو او اولى كي مضموم كي مكسور ما قبل الاخر والله ما كان مضارع ب اولكي مضموم كما قبل الاخر مفتوح بما أبيت فعل مبني المجهول طبعا اما غالبا زورجر بلا ما قرفعلك أبوان منوكوا قالبوا معتلبوا معتل معتلبوا قالا خوي قولا فعلوا أبوايا قويلة فبالمجهول بالمجهول قال ليش قيلة مع صرفه عندك لو أنا دلتشن لأصدق دلتشن لعلم صرفه نريد بو ما بيعا يعني في روشرا في روشرا بوية أصل أمياء أصل أمياء ماضي بو يضم أوله ويكسر ما قبل الآخر بوية أقر مضارع بو يضم أوله ويفتح ما قبل الآخر بني al على ala khamsin. Buniyya. Kebina islami kebine serpiyancı? الله سبحانه وتعالى ta'ala. Teybih ya nubi fa'laka شيء gara nubi etececi? Ben Allah. Al-Islam. Ben Allah'u al-Islam ala khamsin. Ayboci fa'laka خلق الإنسان ضعيفة بوتي إنسان مرفوعة نائب فعلا فعلا هي خلق الله الإنسان بس لما روي زوزر معروف أكست خلق إنسانين يا خلق الإنسان ضعيفة الإنسان نائب فعلا كاو سيفعلك كخو لقا خي خلق ضم الأول وكسر ما قبل الآخر وهو على حسمين مايفعلش دوبشه ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وهو فعل ثلاثي عنايه ضرب ضرب ضرب يضرب يضرب و اكرم بافعال يفعل هناك واكرم عمرو ويكرم عمرو ما بس يشيلهم دون منه يعني فرقني احد شيء يكبيه اولا مضمومه واخر شيء مكسوره الا والمضمر اثنى عشره اثنى عشرة وضمير الشيء دوان زي نحو قولك ضربتو سي كيسا ضربتو كيف حالك رشاد ضربتو فعل ماضي مبني على السكون بام مبني للمجهول يجبت وكو ضربتو فرقيني فلما اقرأ بكين ضربتو فعل ماضي مبني على السكون فعل ماضي بام مبني للمجهول يجبت قيديني لاتصاله بتاء الفاعل والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل تمام حكمي بردينا تمام حكمي فاعلي بردو وضربنا هروا هموش تكانيت بو شوي تشوم باس منك لفاعل ده همانش ده همان حكمي هي تائر باش مافكم بالك من بارك الله صلى الله على محمد كابود وانا من المرفوعات فيربين الفاعل. لا الفاعل، ها، ماي فاعل، بس يك معلومات عن بدأ ميل السر، معلومات عن بدأ ميل السر، فاعل، يعني وت الاسم المرفوع المذكور قبله، يعني ليه لوادرك اسم إسم همشابه صريح به، بي. همشابه صريح به مرجنيه، بون منا. يعجبني أن يقوم زيد. يعجبني أن يقوم زيد. يعجب فعل مضارعه مرفوع شو كنا صبنيه جازمني نونا كانوني لوقاية الفعل من الكسر واليا ضمير متصل مبني على السكون في في محل نصب مفعول به كفاعل يعجبني ان تقوم ان حرف نصب يا لنا ان حرف نصب ومصدر واستقبال تقوم عفوا يقوم منصوب وعلام نصبه الفتحه زيد يشى فاعل كيتي ان وما دخلت عليه في تاويل مصدر تقديره قيام زيد في محل رفع فاعل يعجبني قيام زيد يعني هستانك زيد من إعجابك هات. كابو فاعل لراى اسم ينجم لك هل لها يك فاعل او هابو بي اوتر اسم غير صريح اسم غير صريح اذا اسمك صريح بوكو كو ضرب زيد ضرب زي زيد اسمك صريحه فلان اجى بان شيء مصدريه يا ما هيك مصدريه شو السر فعل كوي جملك كل جمله كدي يا اسم اسمك يبو حرف فاعله لا قران من الايه نو فلان بو فاعل ني بو شيء بو مبتدا وأن تصومو خير لكم تقديرك ايش يا صيامكم خير لكم أجر آوابيتهم إعراضيهم صيامكم مبتدا مرفوع صيامكم مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف كاف مضاف إليه مما كعلامة جمع مبتدا خير لكم خير خبر بلام لجاتي أما بلن ص و خيت على بفرم الصيامكم فرميتشي وأن تصوم وأن تصوم نونة كنية. أن حرف نصب ومصدر واستقبال تصوم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة ووكا فاعلة وأن تصوم ووكا فاعلة أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر تقديره الصيام في حضر رفع شيء مهتدى ويلا اللي فاعلش ده وعديد. يعجبني ان يقوم الزيد. بونهنا. يعجبني صبرك. شن ف... شن إعرابي كي؟ يعجبني صبرك. يعجبني فعل مضارع. يا أكا مفعول به هي. صبرك فعل كيتي. صبركي تو فاعل إعجابك منا. أو مف صبرك، نعم أو مم هو مضاف مضاف إليه هي. أجل يعجبني صبرك، والله يعجبني أن تصبره. فرقشة، إيش فرقني؟ أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر. أما يدعو ولم. لا وبنوسن الفاعل هو الاسم المرفوع. بنوس صريحاً كان أو غير صريح. لا يدعوا بنوسن. الله فيكم. اسمعي انني اقول